أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الزَّل عَلَكَ كِتابَابَبِ الحَفِمُ قَدِق لِماَا بَيْنَ يَذَيْه وَأَ زَل التَّوثَ وَالْإِنج مِنْ قَبلَُهُ دَلّ النَِّ وَأَن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز زنفقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انَّكَ أَنْتَ الْوَحْهَابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذا بآل والذين من قبلهم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 لَوَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَذِيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطِ فَرَسٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ نَّسِيبٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ والله بحير للعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا بلوبنا وقنا عذابا ما والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البنار والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم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 مَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا نَتَمَسَّنُ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لا رَيْبَ فِيهِ فَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ مَا كَانَتْ نَبْتًا فَجَعَلْنَاهَا كَالْحَامِيمِ فَكَأَيِّنْ مِنْ فِرَاقٍ فَجَعَلْنَاهُ لِقَاءً وَعُرِضَتْ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعذ من تشاء وتدل من, تشاء وتدل من تشاء ديخان خبير انك على كل شيء قدير تولج الليل في نهار وتولج النهار في الليل وتفرج الحي من الميت, الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تطاه ويحذركم الله نسه وإلى الله المصير قل إن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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدْ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوْكٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ لِتَكُنْ يَتَمَّمُ بعضُهُمْ والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطري محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله هُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَ عَلَيْكَ النَّشْرُ كَلَهُ ثَانٍ وَإِن لَّسْتَ تَنْتَهُى مَغْرِمٌ وَإِنْ أَعِذْهَا بِشَوْذِ اللِّيَةِ فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَ مِنَ النَّبَاتِ حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا طَعَامًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أن ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكري يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع فَنَادَى الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَطَّفًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وسيدا وَسَيِّدٌ وَحَظِيرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي هَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَ لِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قُل رَّبِّ جَعَلْنِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۖ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَإقالَالَةِمَل إكَثُ يا مَريَمُ إِ اللهَّهَ فقفكِ وَقَههرَكِ وَقفكِ على مِث إِ العالمًا يا مَريَمُ قُلكِي لِرَبِّكِ وَسجد وَشَعْن مَا روكِ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ذلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 وَيَكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا طَغَى أَمْرُ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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا فراط من المستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ قَال الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 إِصْفَلَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَسِّلُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يوم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 خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكِرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فقُ سَعَلَ ند دن أنا وَبَنا كم وَنِسأَنا وَنِسكم وَآَن وَآثَكُم ق نَدتَهِل ثمَُّ نَد سَهير فَنَدعنؤنَّةَم الله على الكَادِبين إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَتْحُ الْعَظِيمُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُجْرِمِينَ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 الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما لَتِتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلِيلَةٌ حَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاليا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أَوَّلَ مَا فِي إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ المؤمنين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 بِلَال عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهْنَهَا نَهَارًا وَطُفُوًا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ سَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الصَّبْرَ لَذِى لِلَّهِ يُؤْتَىٰ ممن يشاء. والله وافع عليم يختفق برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا الْإِنْجِيلُ فَنِذِلُوا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَصَدَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إَِّ لاَا يَشقَونَ بعَدِ الله وَأَمَ مِنْ ثمَمَنَمْ قَليِيلَ الأُولائِكَ لَا خَلََا قَلَ فِآخَِةِ وَلَا يُكَّمهُمُ الظَّهُ وَلَا يَوْ ظُرُ إلَْهِ يَومَْ تِ آمامَةِ وَلَا يُزَكين ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون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 Aya mu cùng bịútri bada inأَ وإن خَذَ اللهثَق النبيدَنا تَثُكم من شِكَابِ وَحنات ثمُ النج أَكُم رسُولم مُفَدّقُنا نك ل تُؤمنٌ ن بهه وَلَ قال أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِطْرِي قالوا أَقَرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ əfə gəyir dünəlik illələhi yibグ olun əfə gəyir dünəlik illəhi yibغ olun əlikun是的na və asləmə physicaləm əltə Андələdi welcheikkaf və ələyə qərhərd وَالَّذِينَ نَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَمِعُونَ وَمَنْ يَتَّخِذْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَنْ يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعب إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالجين فيها لَا يخفف عنهم العذاب ولا هم من إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانه ثم ازدادوا كفرا لهم تقبل توبتهم لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اسْتَدَارُوا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى مما تحبون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 قَضَيْنَا أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ ثُمَّ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: "تَبَارَكَ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس شج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 قل يا أهل الكتاب لم تطدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا وإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْصِ ضِبَابَ اللَّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى طِرَاقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ واعتقموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأطبحتم بنعمته إخوانا فَأَوْقَدَ نَارًا بِعَمَتِهِ إِخْوَانَهُ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ولسكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المصلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَتُغَطَّى وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِوُجُوهِهِمْ تُضِيءُ وَجُوهُهُمْ ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبروكم إلا أهى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينفرون ضربت عليهم أينما تصففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا برضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 هم اتَّقَىٰ فَلَهُ مَذْهَبٌ ۝ مَا تَدْرِي مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرِّيحِ فِيهَا صَرْفٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظلموا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَحِلُّوا بِطَاعَةِ مَنْ دُونَكُم لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنفتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون ها أنت أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عرضوا عليكم الأمان لمن الغيب قل موتوا بغيظكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَنصُرُوا حَسَنَةً فَتُحْسِنُوا وَإِنْ تُضَيِّرُوا سَيِّئَةً لَّيَضْرُكُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا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 سَبْحَانَ ٱللَّهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمۡ أَبَدٗا فَٱسۡتَقِمُواْ كَمَآ أَمَرَكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم لثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتستقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَفًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَنزِلَ إِلَيْكَ رَبُّكَ رَحْمَةً وَعِظَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, وجنة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الماء والله يحب المحتمين وَالَّذِينَ إِذَا سَعُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ وَمَن يُظْلَمْ فَقَدْ ظَلَمَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ سَوْفَ يُفَرِّغُ لِذُنُوبِهِمْ وَلَن يَظْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَتُهُ مِنْ رَبِّهِمْ وجنات وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَرَجَ مِنْ طَبْعِكُمْ تَنَنُونَ فَتَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ طُرُبًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَنْقَلُوا فَقَدْ رَأَيْتُمُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا طلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجب الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدول يا نؤتهي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتهي منها وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ نَبِيُّهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانفرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب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 بل الله مولاكم وهو خير الناطرين سنلسي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فتلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 اِنتَصِرُوا وَلَا تَنُونُوا عَلَى أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَنِمًا بِرَحْمَةٍ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ لَن نَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً بِإِذْنِ رَبِّكَ مِّن سَحَابَةٍ مُّثْقَلَةٍ فَنُزِلَتْ وَقَائِمَةٌ قَدْ أَهَمَّنَّ مَثُومُهُمْ أَن فَتُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَنَحْنُ الْجَاهِلِيٌّ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْنِ مِنْ شَيْءٍ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنكتهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلناها هناك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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْتٌ قَيِّمٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتُمْ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 فَأَرْسَلَ كُمْ وَسَلَامًا عَلَيْكُمْ وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ ثم متوا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رزوان الله كمن باء بتخط من الله ومأواه جهنم وبئس المطير هم درجات عند الله والله بطير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكر ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَمَّا هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شيء قدير وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمًا تَقَى الْجَمْعَانِ فبإذن الله, فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا يَقُولُونَ لَوْ نَعْلَمُ كَثِيرًا لَّكُنَّا مَعَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ أَوْ مَالِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَخْفُونَ الذين قالوا لاخوانهم وقعد لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بِمَا آتاهم الله من فضله ويستبشرون وَيَسْتَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 فَأَمَّا الْقَلْبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَصَدِّ لِمَنْ يَنْسَاهُمْ سُوءٌ وَالشَّبْعُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوك أولياءه يخوك أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسايعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يدعى لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير إنما نملي لهم ليجدادوا إثما ولهم عذاب مهي ما كان الله لأذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَالِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كَانَ النَّبِيعُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يحب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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ فَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَسْبًا إِ وَنَقُ يوقُ عَدابًا حَليِي ذَلكَ بِماَا قَّمَة قَدكُم وَأَنَّ اللهَّ لَتَ بِولِ لِعَب الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَالِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائطك الموت وإنما توثون يوم القيامة فمن ذحبه عن النار وقد خلال جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلغن نتين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 وَإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ, فنبذوه وَرَاءَ غُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْتَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي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 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ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 رَبَّنَا وآتنا ما وعدتنا لا رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تفلك الميعاد فاتجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من فكَر أَ أُمن ضَعبكُم مِضَأْض فََّذينهجرَوا وَأُقْدُ مِذِ آر وَأُذُ فيِي سَب وَفثَلُوا وَفتِوا لَ أوكَِّنَّ عَ سَيّ آات وَلا لا أُكثِرُ عنهم سيئاتهم ولأُدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ولأُدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبحر جَنَّاتٍ لَّا يَنَالُهَا الشَّقَاءُ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ وَمَا مِنْ دَائِرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا كِتَابٌ مُّبِينٌ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وما أنزل إليهم قَالِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا يَشْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّنزَرٌ رَّبِّ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا اصبروا وصابروا ورابقوا واستقوا الله لعلكم تفلحون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم warassmith is marginal of